البولوس فصل من رسالة معلمنا بولوس الرسول إلى أهل فيليبي بركاته على جميعنا أمين فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله لكنه أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان مجدد وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثوا باسم يسوع كل ربة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب نعمة الله الآب تحل على جميعنا آمين